الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبشطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف ويجعله كسفان فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون